ما ادري شنو البيك لكن شن اقول لك. ما ادري شنو البيك لكن شن اقول ذب لك حملك على حسين ولا تظنني يا ابا عبد الله الحسين ما ادري والله ما ادري شنو البيك ما ادري شنو البيك لكن اقول لك. ذب حملك على حسين ولا تظن خذلك يا ابا عبد الله امرؤتك نظره الى هالمجلس مولاي سارح باوصافك واحلم باطيانفك يا ابا عبد الله سارح باوصافك واحلم باطيافك عايف الدنيا كلها وراحت يم دنيتك عايف الدنيا كلها وراحت يم دنيتك الموشح, الموشح الى شاعر ابو مجتبى العمران والقصيده ان شاء الله تهوم فيها واوصاف الحسين ونحلم باطياف الحسين ونصير ان شاء الله في قبه بعبد الله الحسين هاي الليله للشاعر زيد علي العبندي صارح بأوصافك وحلم بأطيافك صارح بأوصافك واحلم بأطيافك عايف الدين يا كلها وريحت يم دنيتك عايف الدين يا كلها وريحت يم دنيتك صارح بأوصافك الله سائر حبا وصافك واحلى سار سار حبا وصافك واحلى كلها وريحت يم دنيتك عايش في الدنيا كلها وريحت اي ساريح باوصافك واحلم باطيافك ساريح باوصافك واحلم باطيافك عايف الدنيا كلها وريحت يم دنيتك عايف الدنيا كلها وريحت يم دنيتك عاي في الدنيا يا مولاي عايف الدنيا كلها راحت الدنيا يا حبيبي الروح وبعني سنه صورتك بين الجوان حساكنا يا حبيبي الروح وبعني سنه صورتك بين الجوان حساكنا محبتك من القلب متمكنه افقر بومك سيدي وحبك غنا مولدك صدر انشراح ابا عبد الله وعلقيت شمع الفرح بمولدك صدر انشراح وعلقيت شمع الفرح هاي من مي ميلادك وحضار بأعيادك هاي من مي ميلادك وحضار بأعيادك هالشهر فرحتك بتبتدي من فرحتك عايف الدنيا يا كلها رحت يم دنيتك صارت اضيعه يلا يا ايه عايف الدنيا كلها ورحت وياي وياي عايف ويا عايف الدنيا كلها <تصفيق> يا نهر وليا فايض جو ترى وانا من الدرجليل تخياره يا نهر وليا فايض جو ترى وانا من الدرجليل تخياره يا شفت وجه القمر الدكرك يصب سبحان رب الصوارا البارشاء وكملك يا ابا عبد الله واصبحت ما اجمل البارشاء وكملك ايوه اصبحت ما اجمل اي احتفي بانوارك واسرح باسرارك احتفي بانوارك واسرح باسرارك فكرماله عن صورتك عايش في الدنيا كلها كلها كلها كلها ورحت يم دنيتك اوصافك احلى اوصافك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء, الله ما شاء, الله ما شاء, الله ما شاء عايف الدنيا كلها يا دنيا تمام عايف الدنيا كلها ورحت يا دنيا تمام هيامتني بحبك وانا همي للعشق يا روح قلبي استسلامي يا روح قلبي استسلامي بيقضتي عن بالي ما لحظه غبي واحلى مننوار وجهك لا انت بحزان شجال وانت بفراح لحال انت بحزان شجال وانت بفراح لحال كل وقت يا الغالي ما تفارق بالي كل وقت يا الغالي بالركبالي بعيد عنك لكن روحي تضيم حضرتك بعيد عنك لكن روحي تضيم عمرك صار حب ما شاء الله ما شاء الله يلا هايب الدنيا كلها ورفات يا دنيا الله يا من بدمك بعثت المصطفى قلبي من تمسك واكتفى يا من بدمك بعثت المصطفى قلبي من حدك تمسك واكتفى انت مصحف صور قدسك نازف مدرسه اتعلمت نحنا الوفا وبدمك الزاكي اي علمتني التضحيه ها ها وابدي ما تزاكيه اي علمتني التضحيه اي ينسكنت بعيني سيرتك تحيني ينسكنت بعيني سيرتك تحيني استمد الوعي وكل الشرف من نهضتك عايش في الدنيا كلها رحت يا ام دنياك سهر احلى سارح بها وصافك واحلى في الدنيا كلها ورحت يم دنياك عايش في الدنيا كلها ورحت يم دنياك يا امي بم حبك مذهبي علمت منك شلون اصبح أبي يا ابي يا ضيامي حبك مذهبي تعلمت منك شلون اصبح ابي امشنه راح حديك يا شبل النبي بدمي وبدم اخوتي و وابي كل ما امتلئك يا ابا عبد الله يصبق فدوا الها هي كل ما امتلئك هي يصبق فدوا الها لك رخصت الغالي هل امر يحلالي لك رخصت الغالي هل امر يحلالي يلي عز وصمود وابا سيرتك يلي عز وصمود اي كل سيرتك صار حب اوصافك وعلى مبى ضيافك صار حب اوصافك وعلى مبى ضيافك اي عايف الدنيا كلها ورحت يم دنيتك عايف كلها ورحت يم دنيتك تعلمت منك احافظ على العهد ما شاء الله الحضور من تنادي يا حسين يقول لك لبيك اخر مقطع في القصيده ولشفاء المرضى قضاء الحوائج والله من تنادي يا حسين ما تخسر يا حسين يا حسين تعلمت منك احافظ على العهد مدهم نسوف لا كثرت عدى علمت منك يا على العقد ما تهمني سيوف لو كثرت علي محبتك ديني وبها المعتق من المهد وياك انا وللابد يا ابو عبد الله لا ننسى وياك نبقى للعمور وبصمودك انتصار ايه, ايه وياك نبقى للعمور اه وصمودك انتصر من عزم اصرارك اختفي اثارك من عزم اصرارك اختفي اثارك ما تزن رجلي حشو اعوفا رايتك عايف الدنيا كلها رحت يم دنياك سانهب او